سواء كان الكنز في بلاد الصفار الحربيين او غير الحربيين كالزميين او المعاهدين او في بلاد الاسلام في الارض الموات او الارض الصليبيه التي لم يكن لها مالك او ارض مملوكه لك عند واجب الكنز بالاحياء او في الابتياع مع العلم على كون الكنز ملكا للفائعين فإلا وجه رجه على ناركين وسواء كان على الكنز أثر الإسلام كما إذا كان مسكوكا بسلقة إسلامية هم لا ففي جميع هذه الموارد يكون الكنز ملكا لواجبه وعليه الخامس وقع الكلام عندهم في صورة واحدة وهي ما إذا وجد الكنز في دار الإسلام وكانت عليه آثار الإسلام كما إذا كان مسبوك بسبك إسلامية طبعاً إذا وجده في أرضٍ التي ينكرها قادة الدولة أو, أو مترددين سواء ملك الأرض الإحياء أو في الشراء أو في شيء الكلام إذا وجده في أرض للمسلمين فالأراضي مفتوحه عنوة وكانت عامره حرفياً أو وجده في أرض هي للإمام فالأراضي الموافد أو الخريبة التي كانت في بعد أهلها. إذا وجد كنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فما هو حكمه؟ هنا قولان القول الأول قول المحقق الشرائع والعلامات وغيرهم أن هذا اللقف إله ولي في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام لكم المشهور ومنهم صاحب المدارك قال هذا كامس يتملكم وعليكم الكلام كيفيه الدخول في الاستبلال على أحد القولائي ثابتاً نتكلم على مستوى الأصل الأولي ما هو مقتضى الأصل الأولي وثابتاً نتكلم على مقتضى الروايات النصوص أما الكلام على مقتضى الأصل الأولي سيدنا القولي قد تسرور صار الأصل الأولي بهذه السيحة هل أن الأصل في كل ما هي هو الاحترام الا ان يثبت الاذن من الشرع او من مالكه او ان الاصل في كل مال عدم الاحترام الا ان يثبت ان صاحبه محترمه ما هو الاصل هذا أصل اصل محتاج الناس ما هو الاصل الاولي هل الاصل الاولي هو اصاله الاحترام الا ان يستثني الشرع أو الأصل الاولي هو عدم الاحترام إلا أن يكون سيدنا قدسة سرور ذهب إلى أن مقتضى الأصل الأولي هو الاحترام مقتضى الأصل في الشخص في أمواله في املاكه في جميع شؤونه مقتضى الأصل الأولي هو الاحترام الا ان يثبت انه غير محترمين بان يثبت انه حافرا حربي فالكفر مانع من الاحترام الاصل الاولي هو الاحترام الا أن يثبت المانع وقوله كافرا او يثبت الاذن أن الشارع مثل في حق المرضى مثلا أو الإذن من المالك أو. الأصل في مال المالك أن يحترم ولا يتصرف فيه إلا أن يأذن المالك في أو يأذن الشارع الذي هو مالك الملوك كما في حق المارة يجوز جزل المارة الدخول في البساتين الواسعه والأبل منها والوضوء منها وكذا هذا إذن من الشارع قد نسل وإذن الأصل أولي هو احترام أو نقول بأن الأصل الأولي وعدم الاحترام إلا أن نثمت أنه مسلم أو ذمي أو معاهد وإلى الأصل الأولي وعدم الاحترام سيدنا الخوي قد السر وذهب إلى أصالة الاحترام استنادا إلى السيرة العقلائية فإن سيرة العقلاء قام على احترام كل المسائل احترام دمه احترام الانواله احترام دمين شوانيه السيغة العقلائية والقوانين الدولية تصرح لتفوق الإنسان كرامة الإنسان كرامة. فالأصل الأول عند العقلاء بلا إشكال هو احترام الإنسان دمان مالان جميع شوانيه إلا أن المانع المالع والمهمة طبعا في الأصل العقلاء إلا أن العدوان عندهم العدوان مانع العقلاء عندهم العدو والمحترام لا احترام لا دمان ولا مانع فمختبر الأصل الأولي عند العقلاء هو الاحترام إلا أن المانع وهو العدوان أن يكون شخصا عدوانيا هذا الأصل أنظر بإسلام ويكفي بإحراز الإنظار عدم والردل ولم ترد روايات ترجع عن هذه السيرة العقادية فمقتضى هذه السيرة احترام إلا أن يدفت أنه كافر حربي فمقتضى هذه السيرة احترام كل مال إلا أن يدفت الإذن من الشارع كما في حق المال أو الإذن من المال صلاة الدليل الثاني على هذا الاصر حكم العقل هو كالظلم بلا إشكال أن الاعتداء على الغير دمان أو مالا أو شأن من شؤون الغير فظلم والظلم قليلا فمحتضى الأصل الأولي هو حكم العقل بخوف الظلم وكل تعد على الغير مالا أو دمان أو أي شيء من فهو ظلم فلا يدخل تحت الأنوان القول إلا أن, ان يثبت. المسور من قبل الشارع بان يقول الكافر مثلا الحربي يجوز ظلمه مثلا او انه مثلا يجوز اصلا مقتضى حكم العاقل ان يكون اصل ظلم وصله احترام لان على الاحترام ظلمه فبهذين اصلين نسب أخذت بهذين الترييلين السير الأقل عنه وحكم العقدة والظل نسبت أن الأصل الأول هو أصل العصمة أصل الاحترام إلا أن يذكر مانع وهو أنه كفر حاضر فليس الإسلام شرطا في العصمة بل الكفر مانع أصل أول العصمة لا يمنعه الكفر فالكفر مانع لا لأن الإسلام شرطه هذا الاصل بهذه الدليلين محل الاصل الدليل الاول وهو السيره العقلاءيه السيره العقلاءيه قائد على احترام الانسان بما هو انسان هذه السيره العقلاءيه انسانيه ولكن الكلام فيه انضائها هل أنها امضيه من قبل الشارع المقدس أم أن أنها مضى فمدعى من يقول بالأصل الثاني هو على الاحترام يقول أنها سيرة رجعا وقامت الادله على أن موضوعها الإسلام مو أن الكفر مانع. لا أن الإسلام موضوعها العقراء يقولون أننا نحتلل كل إنسان شارع المقدس يعني. موضوع الاحترام هو المسلم غير المسلم الأدلة الرادعة وجدت غير أنت تقول قامت السير على احترام كل إنسان عندنا نماري مسلم تقول أحرزت بالإنبا مسلم تقول بأنه مدر الإنبا يكفي عدم الراد إحنا كلاما في لا أنها هنضيت أمنا سير حايم على ذلك لكنها لم ترضى بل الشارع غير موضوعها قال اسلم بهذا الاصل ولكن في الاسلام موضوع الاسلام وهذا هو رضا من الناس الاخرية سباب المسلم في وقتاله بالكفر وحرمة معدي الكفر وعلمه وقف الله في المعاصية كل موضوعه شنور الاسلام ماذا؟ ان الكافر لا لو كان الاصل الاول والاحترام الا في الكافر ينضغي صرف الأجلة شنوه؟ على الكبر الكفر غير محترم أو أنه لا يحل ما لمره المسلم إلا عن طيب نفسه أو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله وجموه فإذا من هذه النائلة او مثلا في بعض الروايات انه نكره هُمَّا لَنَّاصِبْ أَيْنَا مَا أُجَدْتَهِ معنى مسلم فهو ليفتل قتل عصر الأول بعد لأنه مسلم حصصا هُمَّا لَنَّاصِبْ أَيْنَا مَا أُجَدْتَهِ وَاتْفَحِينَ أو أنه مثلا مال الناصب ودمه حلال لك إلا امرأة فإن نكاح أهل الشبك ظاهر الأدل أن الشعر تصرف في الموضوع لأنه وضع المانع مو أنه أقر السيرة لكن وضع المانع هوا لكم جغلت فرمانعه ظاهر هو أنه غير الموضوع موضوع السيرة هو الإسلام. موضوع أصالة الاحترام، موضوع أصالة العصم هو الإسلام هذا هو الأدل فقط أصالة أن الشرع تصرف في الموضوع لا تقوم بوضع الماناة هذا بالنسبة لسير العقل وأما بالنسبة لحكم العقل العقل يحكم بقبح الظلم مسلم وأخذوا ما للغير أو الاعتداء عليه ظلم ومقتضى هذا الأصل هو أصرف المحترام إلا أن يثبت مخصصهم. الأحكام العقلي قبل التفسير، الأحكام العقلي قبل التفسير يعني هذا النوع من الصياغات أن العقل يحكم بالفبح الضوء إلا أن يكون مخصصاً، وليس يعقل. الأحكام العقليه غير قابلة للتفسير، لا يقبل أن هذا ظلم هذا ظلم اذا وظيفة الشرف في هذا الموارد تصرف الموضوع أنه ليس بظلم من هو لكنه قبيح ليس بظلم. فنقول بأنه الظلم هو تعرفه. الظلم سلب حق العين. الظلم سلب حق العين. يثبت أولا ان له حق. إذا ثبت ان له حق تجي. فكم العقل بقوة القلب فارع ثبوت حق له في هذا الشيء حتى يكون سلب حقه ظلما مساله انه بدلا عنوان تريد عنوان التمرد وهو غير عنوان القرم عنوان التمرد غير عنوان القرم والآن مثلا نذكر في كلمات الأصوليين في علم الأصول يذكرونه في بحث التجري أن التجري قبيح بأي مناق هو التجري قبيح ما يفعل ولكنه بأي مناق القبيح يقول قبيح لانه ظلم للمولى وهجك لحرمته التجري قبيح من ذا انه التجري ظلم للمولى وهجك لحرمته هذا ملاقم في التجارب وهو ملاقم في العصيان معصيلة السهل ولمون من المولاد هذا من خلصه السهل غولاد ملاقم في التجارب وخالف القانون هذا مثل القانون، خالف القانون هلكون ولمون هذا هل ما تتصور في المولوية الذاتية أنه يحتاجها أي حق سلبه للمولا هذه المولوية الذاتية التي جميع الموجودات تحت قبضتها كما يعطل السيد مخلوق ضعيف في كوكب من ملايين الكواكب في هذا الكون عطى ذلك المولا كان السلطان على جميع الأرجاء ولم المولا وهتك حرمته واعتدى عليه المالك الذي سوطه المدرس سلطان يملك مثلا الاف البساطين جاء انسان وقطع نصف طاقه من بستان من هذه آلاف البساطين يا رايح هتك حرمه السلطان وظلمه واعتدى عليه هذا الإنسان الضعيف كوكب من, من مراجل الكواكب مثلا شرم الخار يقال هذا يا حركة المولى جلب على واعتدى عليه فهذا ملاق قوح عمله ملاق القبح هنا أنه اعتدى على ذلك المولى وهذا كحرمة لا يتصور في ذي المولوية الذاتية هتكون لفرمة لأن فرمة حرمة ذاتية لا ينفضل لها إذا كانت فرمة ذاتية لا ينفضل إذا كان حقا ذاتيا لا يقبل السلب حتى يصدق أنه ظلم فحينئذ عنوان الظلم عنوان الهاتك عنوان الاعتداء لا يصدق على المعصية ولا يصدق على التجربية باعتبار أن هذه النور النور الذاتية لا تقبل السلم الهاتك اصلا نعم الهاتك نعم خارفة ما منه خارفة الملاك ملاك مخالفة القانون هذا خالف القانون بعد ذلك، وهذا يترتب عليه آثار. إذا قلنا بأن الملاك إذا قلنا بأن الملاك في القوة هو الهاء والاعتداء والظلم صرت تجلي حرام وقبيح. لانه شرب هذا المائع بعنوان انه خمر صحيح في الواقع هو مو خمر هذا مع التجري هذا التجري ان يقوم بعمل وفي الواقع موافق للواقع لكن بحسب القصد مخالف للواقع شرب مائعا بقصد انه خمر مع الاثنين لا هو مو خمر خلي هل هذا العمل قبيح او بصدق قبيح إذا قلنا بأن المناط في القب الظلم الغل الاعتدال وهذا عمله قبيح محرم إذا قلنا بأن الملاك القبح مخالف القانون ما خالف القانون إيش عمل أصل مخالف ولا مخالف ما خالف القانون فاعلي لا فاعلي هو قليل لا نعمله قليل بهذا العمل انكشف أن الفاعل خبيث الذات القبيح الذات فالفضح فاعل لا فضح قبيح الأحنا نجر الكلام في هذا الموضوع إحنا نريد نقول هذا المعنى أنه نريد نقول على طول بلى في أنه الاعتداء على الغير دمان او مالا او شانا ظنهم او ظن قبيعة لان ما التخصيص حاليا نعم الشارع يتصرف في موضوعه يقول بانه هل هو ظلم او ليس يقول من ويصرف في القبع بعد تقول الظلم هذا من العلامية الذاتية كمان يقولون ثبوت الظلم علة تامة من النبوث القاضحة متى ما كان ظلما فهو قبيحة هذه من العناوين الذاتية المحتضية لثبوت القاضحة لكلها اشكالية الشيخ المغفر يفكر هذا في يسول الله يقسم الفسم والقرحة للغاية الأقسام ما كان على نحو العديد التامة وما كان على نحو المختبار وما كان على نحو اختلاف الوجود والاعتبارات تكون ثلاث أحسان في القسم والخط العقميين هذا من القسم الأول يعني من القسم الذي يكون فيه العنوان علك الكام متنفه للقراض ظلم يعني خطير فالشارع ما يتصرف في القراض يتصرف في الظلم يتصرف في الذاتيات الشارع يتصرف بأصل الموضوع ظلم لا ليس ظلمين أقول الظلم هو سلب وحق الغير فلا بد أن يثبت أولا أن له حقا حتى يثبت أن حقه بحقه ومن هذه الزاوية السيد الصدر يناقش في الكبرى التي يطرحها الفلاسفه هو أنه يطرحون على أنه أحكام العقل العملي كلها تنتهي إلى حسن العلم كلها تنتهي العقل فصريت دونه تعالى وهو سليم اذا قرر انه حكم العقل بحسن الصدق حكم العقل بحسن الامانه حكم العقل باسم الاحسان كلها لصغريات حكم العقل حكم الخيانه حكم الكذب وصغريات المبادئ الاساسيه فيها حسن العدل وقضه كل هذه المبادئ لا انه فقط يعني العقل العملي ما الى الا حكمين فقط حسن العدل بحضر. ما صدق عليه أنه عدل يكون حسنا ما صدق عليه أنه ظلمون يكون خضيحا كل هذه الموارد إما داخلة تحت إنوان العد إما اللحظة تحت لهم الكبرة الأولى لأحكام العقل العملي اسم العدل بحضر هذا الشيء الصدر يقول لهم ليش لأنه حكم العقل بحضر فرع حكم العقل بأن له حقان أولاً يثبت أن له حق حتى يكون سلب حقه ظلمًا فإذا الأحكام أحكام العقل العملي ما تنتهي إلى هذه الكلمات حكم العقل قول الظلم بل هناك قبلها حكمه حكم العقل قول الظلم فارعص الحظم والظلم وسلب حق الغيب فنحتاج إلى أن يحكم العقل في مرتبة سابقة أن له حقه حتى يكون سلب حقه ظلمًا صار معلوف بذن الآن الكلام في الحق أن له حق وليس الحق فيش يقول ما يلحق كافر ما يلحق في أمواله حربي لحق له في أمواله من له حقا في أمواله في دمه في شؤونه هو المسلم فلساء الثقب في الموضوع إذن هذه القاعدة العقلية وهي حكم العقل في طبح الظلم لا تقتضي أصالة الاحترام وأن الأصل في كل شخص الاحترام إلا أن يثبت أنه كافر لا لأن الشارع تصرف في موضوعها قال من له الحق يقول احتراما من ليس له الحق ليس محترما وبما أن النصوص الشرعية ظاهرة في أن موضوع الحق هو الإسلام مع غير الإسلام مع الدليلين لا حق فإذا لا يثبتان لنا إن, أن الأصل هو الاحترام نقول وعدم الله هو الأصل هو عدم الاحترام فالله أبدا الأصل هو عدم الاحترام إلا أن يثبت أنه مسلم. فالاسلام شرط لا ان الكفر مانعون بناء على هذا مال وجدت في بلاد الكفر او في بلاد الاسلام علي اثر الاسلام او ليس علي اثر الاسلام مقتضى الاصل شنو واحد مقتضى العصر الاحترام ما زلت السفر فيه وهو ما قرر السيد الكوري قديش سبحانه مقتضى الأصل والاحترام، إلا أن يثبت أنه مال لغير محترم المال أو يثبت إذن من الشارع، أو يثبت إذن من المالك، بالنتيجة مقتضى الأصل الاحترام لا تصرف، اذا إذا مقتضى الأصل هو الاحترام، ولا تصرف، ما العمل؟ قلها العمل هي في تفسير إن قامت قرينة على أنه لمسلمين أو محترمنا لمسلمين ذمي معاهد إن قامت قرينة على أنه ملك لمسلمين وجب تسليمه إلى وجب الفحص عنه أو احتملنا ذلك وحتى لو احتملنا ما قام قرينة احتملنا وإن لم تكن قرينه كما في كثير من الكنوز التي نعلم بأنها من مئات السنين كما في كثير من الكنوز التي نعلم بأنها من مئات السنين أصلاً فلا قرينه على أنها لمسلم بالفعل أو لمحترم موجود بالفعل هنا يقول إن خامت قرينه على أن له وارث محترم المال موجود بالفعل وجب البحث عن وارثه تسخين هذا المال إليه وإن لم تقم قريبه على ذلك يعني على ان له وارثا محترما فهنا صحيح هذا كل كلام نموت عنوان النقطه صحيح ما يصدق عليه عنوان النقطه لأنه مال مجهور تحت الارض محفوظ يعني مو جدا قلنا المدارف اللقطة عنوانه ضياع مضائع قلنا انه لقطة مجهول مالك مجهول المالك ممن باب انه لقطة بل انه مجهول المالك لانه مالك محفوظ ليس ضائع واضح خب الان شكفنا ان له وارد او ليس له وارد ماذا نعم نقول نجري اصاله عدم وارد الانسان قبل ان يموت مثلا وقبل ان تكون له مثلا علاقه نسبيه لا واعرف له مالك هذا المال كان في وقت من الاوقات ليست له اي علاقه نسبيه وهو انا لا واعرفه لا شكرا عدم الوعد فإذا أجرينا نصية عدم الوارث دبك أن هذا ملك لا وارث له أما أنه ملك فبالوجود الولدان مدفون تحت المرض او من فلمالك أما أنه لا وارث له بالآصف ملك لا وارث أليه يدخل تحت المنفاق وكل ميران لا وارث له فهو من الأنفاق يخلو ملكا فإنه دخول السيد خويها أهل قال الاحترام الا إلا أن يدفت أنه مال لي غير محترم ما ثبت إن قامت قرينة على أنه لمسلم موجود بالفعل وحص عنه وسلم إليه إن لم تقوم قرينة وقامت قرينة على أنه له وارد واحترم ما موجود بالفعل وحص عنه وسلم إليه إلا قرينة قرينة وسلم إليه إلا يحرز ذلك أبي أصالة عدم الوارد يثبت أنهم من يكون لا وارد له يدخل تحت عنوان الأنفال إذا دخل تحت عنوان الأنفال إنجل مختبر أخبار تحليل إذا دخل تحت عنوان الأنفال صار مكلما وبما أن أخبار التحليل دلت على أنهم صلى الله عليه وسلم أضعوا الأنفال هم ماشي عديم وجميع المسلمين على اختلاف الوراثة. بما انهم قضاهوا لشيعتهم الأنفال فحينئذ يأخذه يأخذه بعنوان شنو بعنوان روايات التحليل مو بعنوان أصالة عدم الاحترام مو بعنوان الكان خلاص التحليل هذا من الأنفال مقتضى القاعده الاوليه انه ملك من الإيمان عليه السلام إلا أن الإمام بمقتضى أخبار التحليل أحل ذلك أحل لنا الأنثال فنأخذوه بهذا العنوان بهذا العنوان بعنوان التحليل أو نجري الأصل في الأرض فترى نجري الأصل في نفس المال ترى نجري الأصل في الأرض النتيجة للمال نقول هذه الأرض ملكه وهل لها وارث أم لا فالأصل عدم الوارث فيثبت أن الأرض من الأنفان فإذا ثبتت أن الأرض من الأنفان ثبتت هي وتوابعها ومجد متوابعها الكنز فإما نجري الأصل في الكنز مباشرة أو نجريه في الأرض ويثبت الكنز تبعا لها وإذا تملكه الإنسان من باب رؤية التحريب شملته الإضطاقة سألته عن معنى والكنز كمبيخ؟ سيقول حسن ويبقى على الباقي واضح بعد لا فتحين إذا دار الإسلام ولا دار الإسلام عليه أثر الإسلام ما عليه أثر الإسلام بهذا البيان الذي بمعنى البيان عام أما من يقول بأن الأصل عدم ما هذا عدم احترامه الاصل إذا الاصل عدم احترامه يأخذه ويتملكه من باب الحياة يتملكه هو الاصل هو الاصل عن الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل هو الاصل له الاصل هذا الاصل هو الاصل هو ذا يقول بانه بالنتيجه هاندون وفي وهو ملك له، لكن هذه الطريقه الطريقه على عدم الاحترام هل ناقرين على انه له مالك هل ناقرين ما على انه وارث اذا ما تجري اصر على انه وارث اذا اجرى اصر على ما قلت انه هو بتاع اذا قارن بالقارن الملك لامام اذا قارن كلام الامام جريات التحليل بالروايه التحليليه تملكوا بعد لا تملكه بروايه التحليل كوارث كان هذا من الأول. ألا صل عدم الاحترام يتملقه تلريوات الفنسق. إذا كلا القولين ما يذ ما يوصلان إلى حكم اللقطة. لا ذاك القول يؤدي إلى أن حكم هذا حكم اللقطة. ولا هذا القول يؤدي إلى أن حكمه حكم اللقطة. كلا القولين يؤديان إلى أن الفنسق يتبقي فارغ. مسألة عنوان اللقطة الذي قال بها تقول والعلامة هذا على صعيد الرياية. صعيد الاصر كده القولين يؤديان لأنه ملك عطان كنز يجيب وكما كان هناك تأمل في أصالة الاحترام التي طرحها سيدنا وقال بأن المشهور على ذلك هناك تأمل في طريقة وصوله إلى الملك الاصر نقول دمين نسلم مع السيد ان الاصل والاحترام اصاله الاحترام الا ان يثبت ابن من الشارع ممم مقتضى لا عليك شنو مسوي مقتضى ان الاصل الاحترام لا يحتاج بعد تبحث ابو قرينه هو الاصل والاحترام معه ابو قرينه على انه المسلم لا يحتاج قرينه هو الاصل والاحترام معه أبو قرين على أن أول له ما أكوه. أكو أبو قرين على أن الوارد أكو له ما نجري كل هذا ما يحتاج الأصل والاحترام بعد. كل هذا الطريق ما يحتاج الأصل والاحترام على الأصل في هذا المال احترام آه أصلت الاحترام ماذا تحتاج تفضل على الجواز بصروفي يعني بيدم بالنتيجة الأرض كلها مش وارد وموارد كذا ومكذا أصل الاحترام بالتتيجة ما تبت لا من المالك لا من الشارع الأرض كلها الإيمان يدخل مباشرة تحت ملك الإيمان عليه السلام إذا قلنا بشمو اخبار التحديث من إيمان هذا تمام الكلام على محفظ الأصل الأولين on my camera and coming out and that